ستة. استمع إلى العبارات مستعينا بالصور ثم أجب عن الأسئلة بنعم أو لا كما في المثال هل هذا والدك؟ نعم هذا والدي هل هذا أخوك؟ هل هذه أمك هل هذه أختك هل هذا أبوك